ماما تفرفش يا عم ما تروق اتحف وسيب نفسك ولا حاجه مستاهله يا عم ما تفرفش عم ما تفرفش يا عم ما تفرفش عم ما تفرفش عم ما تفرفش عم عم ما تفرفش عم واقف كده واعمل ايدك كده شكل معايا كده حركات كده وكده اعمل معايا كده اعمل معايا كده اعمل معايا كده اعمل معايا كده اعمل معايا كده اعمل معايا كده 音楽が好きな人もいますね انا كل الناس اللي بتحب الاحساس وبيكرهوا الاحزان واخدين الناس ناس طيبين وبيستحملوا كتير والقلب ابيض كبير صافي ومش بيشيل الكلام على الكلام على ايه الكلام على الكلام على ايه الخلق اللي بتدفع في الخير دايما تصرف وما بتخافش تفلس وما بتزعلش وتقفش ولا تغل ولا تحسد ولا تبص ولا بتحقد على شغلها دي بتشقى والربنا دي بتحمد انت على ايه انت على ايه انت على ايه انت على البشر القلابه وعاملين فيها غلابه ما الخير لناس غيرهم كالعاده ولا يحلوا ولا يملوا وفي الشر كمان يجروا ولا واحد بيحبك ومن شانك دي حصريا على موقع مارغنايت بيتكلم على ايه بيتكلم على ايه بيتكلم على ايه